ولو أنَّ نزلنا نَزلن إلَهِ مُمَلَ إِكَ تَكََّمَهُ مُمَوْتَ وَلَأَنا نَزلنا إلَهِ مُ المَلَ وَكَلَّمَ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَاهُمْ عَلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَاهُمْ عَلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ مَا كَانُوا راغب يجهد وكذلك جعل لكل نبي عدوا وانشأ شياطين الانس والجن يوحي بعضهم وكذلك جعل يَبْعَضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا يُحِبُّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ القول, الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ, شاء ربك ما فعلوه ولو شاء ذَم وَماَ تَرونهدَ وَماَ تَون وَلتَفِلَه أَ إذ تَُّذينَ لا ي مَِ بِ آخِةِ وََ وَك إَّذ ل نِرون ل آاقغَاتِ وَلضَو وَل يغضَو وَلَقُتَرفون مهُ مُقُتَرفون وَل يضَو وَقُتَرفون مهُ أفغير الله أبتغيه حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا أفغير الله أبتغيه حكما وهو والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق والذين آتيناهم الكتاب بالحق فلا تكونا من الممترين فلا تكونا من المفتريين وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا وتمت كلمه إِذَا قِيلَ قُمْ وَعَدْلَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا مُبَدِّلَ لكلماته وهو وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَإِن تَعْصَ تَارِكًا لَّهُ وإنهم إلا يخرسون إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرسون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله إن ربك هو أعلم وَأَعْلَمُ مَنْ يَضِلُ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَبِينَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَبِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَانِ إلا سم الله على